الحمد لله ملأ كل شيء الحمد لله كلما حمد الله شيء الحمد لله كما يحب الله أن يحمد الحمد لله كما هو أهله الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 وأغذية القلب النافعة يقول الشيخ حفظه الله إن الطاعات لازمة لحياة القلب لزوم الطعام والشراب لحياة الجسد فكما ذكرنا أن للآخرة طعام وللدنيا طعام فكذلك نقول للبدن طعام وللقلب طعام وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فالتقوى طعام القلب كما أن الأكل والشرب طعام البدن وهناك طعام صالح وطعام فاسد فأما الطاعات فهي الطعام الصالح النافع وأما المعاصي فهي الطعام الفاسد المسموم فقال بعض الصالحين يا عجباً من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد فإذا الطاعات كلها لازمة لحياة القلب ونخص بتفصيل الذكر إن شاء الله تعالى خمسة لضرورتها ولشدة الحاجة إليها وهي واحد ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن اثنين الاستغفار ثلاثة الدعاء أربعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خمسة قيام الليل أما ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فهو يعني أساس الأسس كلها فكل طاعة ذكر وذكر الله تعالى هو مفتاح كل خير وهو فعلا طعام القلب وشرابه النافع وذكر الله تعالى هو يعني صفة المتقين المقربين السابقين أي كثرة الذكر ودوامه الذكر هو المنزلة الكبرى التي منها يتزود العارفون يعني الإنسان بيريد أن يصلح قلبه فيذكر الله عز وجل وهو غافل أو وهو متصبر فالذكر يداوي قلبه ثم يغزي قلبه فيصير الذكر له غذاء وحلاوة فحتى يصل إلى هذه المنزلة وهذه المنافع يحتاج أولا الصبر على الذكر كأنك تخذ دواء وهذا الدواء غذاء ولكن في أوله دواء حتى يزيل العوارض التي تمنع الشعور بحلاوة هذا الغذاء الذكر هو المنزلة الكبرى التي منها يتزود العارفون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون يعني الإنسان يفعل الطاعات المتعددة لما علم الله منك الملل لون لك الطاعات فهو يصلي يذهب إلى كذا يزور مريض ولكنه يتردد دائما على الذكر هو منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل يعني لا وصول إلى الله تعالى إلا بالذكر فالناس اللي بتذاكر وبتقرأ وبتتعلم وبتصلي وبتنام وليس لها ورد في الذكر محرومة من هذه المنزلة هذه المنزلة في غاية الأهمية لأنها تفعل وتبارك كل الطاعات التي طاعات الأخرى وهو قوت القلوب التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا يعني القلب بدون ذكر ميت والجسد قبر وهو عمارة ديارهم ديار العارفين التي إذا تعطلت صارت بورا يعني كأن أنت عندك مثلا مسجد كل حاجة فيه شغالة بالكهرباء كل حاجة شغالة بالكهرباء فإذا انقطعت توقف كل شيء وأغلق حتى الباب شغال بالكهرباء فهذا الذكر بالنسبة للقلب يعني يشبه نحوا من ذلك إذا تعطل الذكر تعطل كل شيء في القلب وخرب وهو السلاح الذي يقاتلون به قطاع الطريق إنسان يجد كابوس يقول لا إله إلا الله الله لا إله إلا هو الحلق يوم أي ذكر يجد أنه انتصر على هذا الكابوس لأن الذكر سلاح إنسان يجد شيطانه مثل الأسد أو السبع أو الشيء القوي فيخاف منه يعني في نومه يفزعه يعلم أن شيطانه هو الذي يعني هذا الإنسان هو الذي قوى شيطانه ويجد أنه معه خشبة يحاربه بها هذا سلاحه ضعيف وشيطان قوي أما إذا كان كثير الذكر يجد سلاحه سيف أو نحو ذلك ويجد شيطانه ضعيفا فهذه حقيقة تمثلها الرؤيا. فهو السلاح الذي يقاتل به قطاع الطريق وهو الماء الذي يطفئ التهاب يعني الحريق وهو الدواء الذي فيه شفاء الأسقام وهو السبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب أي بين الأولياء وبين ربهم تبارك وتعالى فبالذكر يستدفعون الآفات فعندك مثلاً رقية الرقية فيها شفاء ويستكشفون الكربات عندك دعاء دعاء الكرب ربنا سبحانه وتعالى فرج الكرب وتهون عليهم به المصيبات فهذا ذكر أيضاً إن الله وإن الله يراجعون والفزع إلى الصلاة إذا أضلهم البلاء فإليهم ملجأهم وهذا يتبين مع الإنسان الذي إذا فوجئ بشيء ذكر الله يعني إنسان وقع منه شيء أو إنسان وقع منها شيء في المطبخ أو سمعت طفلة في المطبخ حصل لها حاجة فتنظر في كلامها لأول وهلة في كلامها لأول وهلة تقول بسم الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله هذا الكلام لأول وهلة يدل على اشتغال القلب بالذكر أما التي تشهق أو تتكلم بألفاظ جاهلية فهذا يدل على أن القلب لا يشتغل بالذكر غير مشغول بالذكر لأن القلب إناء ينضح بما فيه وكذلك الرجل إذا حدث له شيء فوجد أنه يذكر الله لأول وهلة فهذا يدل على أن قلبه مشغول بالذكر وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم فهو جنتهم ورؤوس أموالهم أو أموال سعادتهم يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا فالإنسان إذا دخله الحزن أو الاكتئاب يجلس فيذكر الله تعالى حتى يجلي الذكر حزن القلب ويوصل الذاكرة إلى المذكور يعني حتى يصل يعني يظل يصبر على الذكر حتى يجد أن قلبه يشاهد الله تعالى يعني ليس في غفلة ولا تحجبه حجب وإنما هو حاضر مع الله تبارك وتعالى وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة وهذا مشاهد إلا الذكر فهو عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة لأنها دائمة بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم وكما أن الجنة قيعان وهو غراسها فكذلك القلوب بور وهو عمارتها وأساسها أو أرض وهو زرعها وحصادها أو هو يعني بركتها ونمائها وهو جلاء القلوب ودواؤها إذا غشيها اعتلالها فهو يجلي القلب من الصدأ ويشفي القلب من المرض يعني لا غنى للعبد عنه وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد محبة إلى لقائه للمذكور واشتياقا فالذكر يحبب العبد إلى الله ويحبب الله ويحبب الله تبارك وتعالى إلى العبد فيزداد العبد محبة لله ويزداد الله تبارك وتعالى محبة لعبده فيحبه الله يحبهم ويحبون وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء إذا ذكر الله بقلبه فإنه يحيى حقيقة الحياة الطيبة وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء به يزول أي بالذكر الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسنة وتنقشع الظلمة عن الأبصار زين الله بألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين فاللسان الغافل كالعين العمياء لأن وظيفة اللسان تعطلت وهي ذكر الله وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته لأنهم يقولون إن باب الله لا يغلق وإنما العبد هو الذي يغلق الباب أو ينصرف عنه بغفلته وتفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء كما قال الحسن البصري في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن فسر الحلاوة في الصلاة الخشوع وفي الذكر وقراءة القرآن حضور القلب والتدبر فإن وجدتم الحلاوة وإلا فاعلموا أن الباب مغلق أي من قبلكم إذا أخرجت الدنيا من قلبك صحت لك الطمأنينة عند الذكر أذكر الله وقلبك عنده ولا تذكر الله وقلبك في الدنيا أو عند الناس وذكر ابن القيم فوائد للذكر كثيرة في كتابه الوابل الصيب نذكر منها الآتي أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره وهذا يفيد في راحة النوم والشفاء من الوسواس القهري والكوابيس ويهدئ الروع من فعل الشيطان ويرضي الرحمن عز وجل لأنك لو علمت أن أخا لك ذكرك في مجلس بخير وأكثر من ذكرك بل لو سمعت يعني خليك كذا جلس مع أخي لك وبتجيب سيرة أحمد وأحدكم يثني عليه خيرا ويقول أحمد دا عنده مرؤة عالية وخدوم جدا للإخوة دا أحمد ويذكر دا حصل مرة ويتكلم عنه بالمدح يعني يذكره بخير ما رأيك لو أن أحمد يسمع هذا الحديث فإنه يحب هذا الأخ الذي يثني عليه خيرا ولله المثل الأعلى إن الله يرضى عن العبد إذا أثنى عليه وذكره ويحبه سبحانه وتعالى وطبعا أنت مهما فعلت لا تبلغ ثناء على الله عز وجل لا توفي الله حقه لا تحصي ثناء على الله أما ذكرك لأحمد فقد يكون فيه بعض المجاملة وعلى الرغم من ذلك فله أثر وهذا لتقريب المعنى فقط أما ذكرك لله عز وجل فهو لا يشبهه شيء وإنما تعلم أنه يحببك إلى الله ويحبب الله فيك ويحبب الله إليك ويزيل الهم والغم والحزن ويجلب للقلب الفرح والسرور والبسط ولكن بكثرة الذكر ودوامه يعني علاج لو أنت من تشحاسس بالسبب الذي هو وراء الهم والاكتئاب اجلس فاذكر الله وقلبك عنده يعني بحضور قلب حتى يذهب الهم ويأتي الفرح والسرور يعني يكون هذا الهم مسيطر على العقل والقلب فيفتح للشيطان بابا يعاد بالشر وتكذيب بالحق يعني يكون الشيطان جاثم ولذلك الإنسان لنفسيته تعبانة. والإنسان اللي زعلانه والرجل اللي زعلان وينام ممكن يفزع لأنه نائم في حالة غفلة إن هذا الحزن معه شياطين فإذا جلس وأخذ يذكر الله تعالى غايته حتى يطمئن قلبه فسيأتي الطمأنينة والسكينة بالصبر وكثرة الذكر والمداومة ومنها أن الذكر يقوي القلب والبدن أما تقوية القلب لا يخافش يعني لو حصل أي شيء يعني في إنسان واقف يشاهد مريض فالمريض أغم عليه أغمي عليه فهذا الإنسان الذي هو السليم سقط مغشيا عليه لأن قلبه ضعيف وهكذا فالإنسان اللي يجد في قلبه ضعف في مواجهة الأحداث هذا الضعف علاجه الذكر يقوي قلبه وكذلك يقوي البدن يقوي البدن في التحمل الصحة وينور الوجه والقلب فهو ينور القلب ويظهر نوره على الوجه تجد أن الإنسان أبيض أسود قمح دميم جميل تجد وجهه منيرا بسبب كثرة ذكره لله تعالى لذلك تجد اللي بيروح يعمل عمره ويرجع أو يحج ويرجع تجد لفحة الشمس على وجهه ونور الإيمان يبدو منه يعني مسألة واضحة جدا بعد مسألة كم يوم كده في مصر يرجع تاني إنسان عادي، لأنه أخذ جرعة من الذكر والقرب كبيرة فهو ما زال في أثرها حتى يعود إلى حاله الأول فللذكر أثر مباشر ولذلك أهل الذكر يمتازون عن غيرهم وكذلك أهل القرآن يمتازون عن غيرهم بنور الوجه وسكينة القلب ومن فوائده أنه يجلب الرزق يجلب الرزق يؤسره يجعل رزق الإنسان يسيرا مباركا ومنها أنه يكس الذاكر المهابة والحلاوة والنظرة يكون له مهابة في قلوب أهل الإيمان ويرثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رح الدين ومدار السعادة والنجاة يعني محبة الله تعالى يحب الله ومنها أنه يورث المراقبة يبقى يرث المحبة فلا يسوء ظن العبد بالله أبدا ولا يضعف توكله أي شيء يصيبه يرى فيه لطف الله عز وجل وفضله ورحمته ونعمه ونعمه فهو دائما كل شيء يدله على الله ويحببه إلى الله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 البعض الشباب لما بيكون في خطبة أو عقد تجد مثلا في رنة بيرن أو خطبته بترن عليه هو ما بتكلموش مجرد الرنة بس كده يعني إن هي بتفكر فيه هو بيرن رنة يعني هي بيفكر فيه يعني على باله ثم في أي فرصة للكلام بيتكلموا. وإذا كان هناك محبة وأذي المحبة يعني لها حقيقة في القلب لا يشبع أحدهما من كلام الآخر لا يشبع وإذا كان الإنسان عنده ابن أو بنت فرحان بيها ممكن يتكلم عليها كتير أنا بنتي أنا ابني أنا ويعود يحكي كتير وإذا ذهب إلى مكان فوجد فيه شيء يحبه يحكي عنه بدون سؤال حدش بيسأله يقول له انت عملت ولا هو يحكي ويجد في نفسه متع وللكلام حلاوة يشعر بحلاوة الكلام هذا أثر المحبة وتجد الإنسان اللي بيحب وهو بعيد عن الدين إذا كان فيه صلة بمحبوبه بيردد أغاني فيها صلة وإذا كان فيه جفاء وعذاب بيردد أغاني فيها جفاء وعذاب وفي كل الحالات هو لا يمل من ترديد هذا الغناء لا يمل لا من التفكير ولا من الترديد فهذا ولله المثل الأعلى حال الصادق في محبته لله تبارك وتعالى يولثه الإنابة والقرب دايما حنين إلى الله شوق إلى الله رجوع إلى الله ذكر لله تبارك وتعالى دائما الله على باله بكل خير بكل خير ودائما يشعر بحاجته وفقره إلى الله في كل شيء فعلى قدر ذكر العبد لربه يكون قربه منه وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه يعني القرب يثمر كثرة الذكر والبعد يثمر الغفلة طيب انت عايز تبقى قريب، تكلف الذكر تتكلفه هذا هو السبيل في كل شيء تتكلفه فلما تتكلفه يفتح لك الباب وتقرب لأن الأعمال بالنيات وانت بتتكلف الذكر ليه يعني بتفعل ما استطعت ايه اللي انت عايزه أن يهبك الله عز وجل المعية ويشعرك بحلاوة الذكر والله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وهو المحسن سبحانه وتعالى يجازي على الحسنة بعشر أمثالها ويزيد ومن فوائد الذكر أنه يورث ذكر الله عز وجل للعبد فاذكروني أذكركم يعرفك في الشدة تجده أمامك فاذكروني أذكركم أنت لا تدري ماذا سيحدث بعد ساعة لا تدري كم مرة نجاك الله من حادث كثير كثير جدا ويعني إنسان عمل معروف والمعروف ذا لوجه الله هو ركب تاكسي مسكين سائق تاكسي مسكين ورايح مشوار وفوجئ لما راح المشوار إني لمعاه رخصه ولا معا حاجة خالص هو عمل معروف وراجع من هذا المشوار ففوجئ بكمين الكمين ده كان قبليه دخل يمين كانها مخرج علشان الأخ ده يدخل منها انه ما معاش حاجة خالص هو ما يعرفش انه ما معاش لرخصة ولا اي حاجة خالص ما يعرفش ما يحسن كل حاجة موجودة قبل المخرج ده وقع في قلب خاطر بس كده إنه هو لأنه هو طريق المستقيم هيعد على الكمين فوقع في قلب خاطر يطمن على الرخصة والو ت خاطر كده فبيبص ملأش حاجة خالص وبعدين لقى الفتح دي فهذا تسديد حفظ مكافأة رحم رحمات من الله تبارك وتعالى مثل هذا كثير جدا في أحوال العب كثير جدا فأنت تذكر الله فاذكروني أذكركم فذكر الله لك يذكرك في حاجتك فييسرها لك ويذكرك في يعني طريقك فيقربك وييسره لك ويذكرك الله تبارك وتعالى بحفظه وكلاءته ويذكرك الله عز وجل فيهبك من فضله ويمن عليك من كرمه سبحانه وتعالى فأنت تكثر من ذكر الله يعجله لك تبارك وتعالى الثواب بأن يذكرك الله عز وجل في حياتك فتجد الله أمامك في كل شيء وفي الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم يعني انظر كيف تنزل الله من قلبك حتى تعلم منزلتك عند الله تبارك وتعالى فإن آثرت الله آثرك الله ومن فوائد الذكر أنه يورث حياة القلب يعني يورث القلب الحياة كما قال شيخ ابن الإسلام ابن تيمية الذكر للقلب كالماء للسمك كيف يكون حال السمك إذا فرق الماء يموت ومنها أنه يورث جلاء القلب من صداه وكل شيء له صدأ وصدأ القلب الغفلة والهوى وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار هناك علّة عليلة وهي أنك تجد همّا أو غمّا أو بلاءا تعثيرا في أمر أمر معقد ثم تحاول فكه وحله وذهابه تصلي وتقرأ وتذكر وتفعل والأمر لا يزداد إلا تعقيدا لا يفتح لك الباب لأن هذا بلاء نزل بذنب فلا يرفع إلا بالتوبة من الذنب الذي كان سبب نزول البلاء يعني لو واحد ظلم زوجها ومتعسرة في أمر ماذا تفعل؟ تفعل أن ترضيه لو واحد ظالم زوجته وابتلي ببلاء ماذا يفعل أن يرضيها فالظلم ظلم العباد إذا نزل البلاء بسببه لا يرفع إلا بالتوبة منه لماذا لا يرفع حتى تتوب لأن الله يريد أن يتوب عليك فيبتليك ولا يرفع عنك البلاء لأنه يريد أن يتوب عليك من هذا الذنب لا يؤخره لك يوم القيامة لأن يوم القيامة الحساب يختلف والموازين تختلف فالله تعالى قد ينظر العبد في أحواله فيتعجب يتعجب من تعقيدها حتى يفيئ إلى أمر الله فيراجع نفسه كهذا الذي اقترض بالربا أو أكل ميراث أخته أو مثل هذه الأمور فيبتلى ولا يجد لنفسه حيلة ويصلي ويعتمر ويفعل ويفعل والمطلوب منه التوبة من الذنب والذكر يحط الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات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 قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتو وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون لو واجهك موقف وهذا أمر يعني مثل سيدنا موسى فأوجس في نفسيه موسى يعني امتحان وألقى السحرة حبالهم وأصيهم وخيل إليه من سحرهم أنها تسع فأوجس في نفسه خيفة موس يعني هذا أمر فطري طبيعي أن تواجه بأمر يعني ممكن الطبيب يفاجئ أن المريض قلبه بيقف أو في حاجة مفجأة فجأة فيذكر الله عز وجل يذكر الله كثيرا يذكر الله تعالى وأما الحديث فتنزل السكينة بالذكر وكذلك لما إنسان يدخل يلاقي فيه مشكلة المشكلة دي أحيانا بتكبر وتولع لأن فيه شدة أعصاب أطفال سفهاء أحوال متركبة على بعضها فكل إنسان يدخل في المشكلة يدخل بعود كبريت او بفتح مفتاح الغاز يعني يزيدها اشتعال وتجد بقى ولعى ودخان وجو كئيب ورهيب يترتب عليه يعني صخب وضجيج واغلاق ماذا تفعل؟ ممكن تقرأ قرآن تقرأ آية الكرسي قل الله أحد قل عزوه رب الفلق قل عزوه رب الناس تذكر الله عز وجل فإذا ذكرت الله تعالى هربت الشياطين ونزلت السكين وحدث الهدوء ممكن طفلة أو طفل يبكي أو أخطأ فضربه أبوه ضربته أمه فازداد بكاءا فلما ازداد بكاء فازدادت الأم أو الأب صراخا وهيجانا فيريد أن يسكت هذا الطفل فيعنفه جدا فيزداد رعبا ويبكي بكاء استيريا فيسقط في يدي الكبير والطفل لا يستطيع أن يملك بكاؤه، فإنت لو أخذت الطفل وضعت يدك على قلبه أو على صدره أخذت تقرأ قرآن بسكينة يحدث هدوء تنزل السكينة يذهب الشيطان الذي فعل كل هذه الأفعيل إنما اسكت ولأ وكذا وحوارات هذا يزيد الأمر ولا يهدئه والحديث وما جتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فهذا جو يحبه الله ويحفه ويعتني به ويحتفي به ومن فوائد الذكر أنه سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل ليه لأن في طبيعة في ناس ما يعرفش يعد ساكت انت راكب العربية وسائق شباب سيئين وراحين بلطين الأخ الدكتور ومعه أخوه الصيدلي وراكب في الكرسي اللي وراه الأخ المهندس أو خريج كلية العلوم وهم مجموعة واحدة واخدين على بعض يأخذوا الطريق من أول كفر الشيخ لبلطيم هزار وضحك وغيبة وأي حاجة بيسلوا الطريق بيسلوا الطريق هل هم وقعوا في أعراض ولغوا كثير جدا ما السبب أن هذا اللسان وهذا العقل وهذه الجوارح بتترجم الانفعالات وتمل من أن تتعطل عن الحركة هو صاحي يبقى عقله شغال ومفتح يبقى عينه شغالة وأذنه بتسمع ولسانه هو صاحي بتحرك فهو عبارة عن آلة لازم تتحرك لازم فهي علشان لازم تتحرك هو ما حركهاش بالذكر هتتحرك بالباطل ويأتي الشياطين بخدع وتزيين حتى إيه ما يحسوش بالطريق ولو نفسهم إيه وصلوا بسرعة قالوا إيه الله أعلم لأنهم ما يحسبوش نفسهم فإذا اشتغلوا بذكر الله تعالى حتى لو ذكر جماعي يعني ذكر جماعي يعني يذكر بعضهم بعضا يسأل بعضهم بعضا يناقش بعضهم بعضا يسمع بعضهم لبعض سمع قرآن يا يعني يتناول الذكر، يتناول الذكر، فإذا سكت وذكر الله هو مشغول بالذكر وعقله وقلبه مع الذكر فمش يحتاج كل هو أحيانا بيكون الإنسان أسلم حاجة له أن يعتزل الغيبة واللغو بأن يذكر الله تعالى أو يقرأ القرآن ويحصل عنده فصل شعوري عن المرافقين له لأنهم مثلا يعني إيه هذه طبيعتهم أو عمال أو كذا وهو إيه يعني لا مدخل له معهم والترقي في هذا المسألة لأن هذه مسألة سلامة يسلم من إيه من معصيهم ويذكر الله تبارك وتعالى ويسلم من إيه من شر خلطتهم القهرية لأنهم ما لازم هم كلهم في العربية واحد وأحيانا ممكن أن يوثقه الله تبارك وتعالى بأن يشغلهم بذكر الله تعالى ولذلك مثلا لو في شيء شغال في العربية أو في الأتوبيس مفيد تجد الكل منتبه لأنه يقول لك أنت مدومت صاحب أم متحرك فإن لم تتحرك للحق تتحرك بالباطل وعقلك مدام صاحب لازم يتحرك فإن لم تتحرك للحق يتحرك بوساوس الشيطان وخواطر رديئة فاجتهد أن تشغل نفسك بالحق فإنه من فوائده أنه يمنعك عن الاشتغال بالباطل فمن عود لسانه ذكر الله صانه عن الباطل واللغو ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن فوائد الذكر أنه غراس الجنة كما في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة يعني الفائدة من الحديث من فوائده يعني أن تعلم أن للذكر فائدة أن للذكر فائدة محسوسة أن للذكر فائدة محسوسة فمنها أنه غرس الجنة النخلة هو النخلة طيبة النخلة طيبة. ومثلها مثل المؤمن فالنخل هذه شجرة طيبة لها صفات طيبة عظيمة جدا كثيرة النفع ولذلك ذكرت